بسم الله الرحمن الرحيم ألف ان الحمد الكتاب نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعماله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الذين من قريه الا ولا كتع معلوم ما تسبق من امتنا جرا وما يستاخرون. وقالوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَكُمْ مَثَلٌ كَرَمَ جَنَّاتٌ وَمَغَانٍ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ مَا يُنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ إِلَّا بِعَطْفٍ وَمَا كَانُوا إِذَا مُنذَرِينَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَلَقَدْ مِنْ, الأولين من كَانُوا فدارك نصر الله في قلوب المجرمين لا يكونوا بيوخذوا الصلاة والقرآن وروت عن عليهم بار من السماء فضلوا فيه عرجون بقالوا إنما السكرت السراء ونحن قوم مسرورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناذرين وحذننا من كل شيطان وريء إلا من استرقى السمافات ومشياء مبين والأرض مددنا ورقينا فيها رواسع بدنا فيها من كل شيء موزون واجعلنا لكم فيها معايشة من نستم له برازقين فإن إلا عندنا خزائن وهو ما ننزله إلا بقدر المعلوم ورسلنا الريع على واقع مِنَ السَّمَاءِ السماعين وان فاسقيناكم وانتم لهوا بخازنين وإننا نحن نعي ونهيدون عن الوارسون ونقل علم المستخدمين وَإِنَّ ونقل علم المستاخرين وإن ربك ولقد خلقنا الإنسان مِنْ سلصال من حمين مسنون فرجعنا خلقنا من طول النار وإن قال ربك خالق من نار السمو وينقى ربكم الملائكة إني خالقهم شر من سلصال حمي من حمين مسنون فلا سويتون فخ في من روح فقولة سائرين فتجال الملائكة قال يا إبن نس لك أن لا تكون مع الساجدين قال لما كل من يسجد بشري مغلط ومن صل صالما مسنون قال فخرج منها فإن برديم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فانظر إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنزرين إلى يوم الوقت المعلوم قال ربي مما أغويتني لو سجينن لهم في الأرض والأغوين والأجمعين إلا عبادك منهم المخلصين على هذا صراطنا ليه مستقيم إن عبادي ليس عليهم سلطان إلا بن اتبعك من الغواوين وإن جهنم ولا أغوين أجمعين لها صراط أبواب لكل باب منهم جزء إن المتقين الذين يؤمنون بالقرآن والسلام امنوا وسالم في صدور يغل غل الله نس لا يرسون فينا صوم او منا خزين نعبد عباد الدين الرحيم وان عذابنا الغاب العليم منب ومضى في ابراهيم السلام قال إن انتم تجرون قالوا لا توجل إنا نبشركم ولا من عليهم قال بشرتمني على أما السنير كبروا فما توشرون قالوا بشرناك من الحق فلا تكون من المقالكين قالوا من يقنط من رحمة ربي إلا الضالون قال فما خطوكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم المجمين إلا آل لوتا إنا لمنجل مجمعين إلا امرأة مغدرنا إنا لمن غابرين فلما جاء الوطن المرسلون قال إنكم قاموا كنون قالوا مجيناك وما كانوا في ترون وأتيناكم الحق وإنا للصادقون أسر بآلك بقطع منهم الذين واتمي أدبارهم ولا يلتق منكم حيث فقضينا إلى ذلك العمر أن مدارها أوناي مقتوم بصبحه و جاء آل المدينة يستمشرون قال إنها أوناي ضيفي فرأتهم ضحون وتق الله لا تغزون يقالوا أول من هلك إني عالمي قال إن كنتم فعلين نعرفك إنما في سكر الدماء فغادم جَنَّ عَلَيْهَا السَّحَابَ وَمَطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ فَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمُتَوَسِّمِينَ وَأَن عَلَى بِسَاطٍ مُّظْلِمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَإِن كَانَ الصَّاعُ لَكَدَنَ الظَّالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ مَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ بَلِ الْبَنُّونَ هُمُ الصَّاعُ الْحَلِيمُ وَرَسَيْنَا لَهُمْ أَمْنًا وكانوا ينحطون من الجبال بيوتاً آمنين فأخذتهم السيد المصبين وما أغناءهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لا إلا بالحق وإن الساد الآت يتم اسمه الصفحة الجميل إن ربك والخلاك العليم ولقد العظيم لا تمتّنّا إليك إذا ومتّعنا به إذراج منه ولا تعذن عليه ويخطط جناح من المؤمنين فاقل إني أنا النذير المبين كما أعزلنا المقسمين الذين يجعلوا قرآن عظينا فضع ربك أسألنا أجمعين ما كانوا يعملون فاستع بما مِنْ أَهْلِ الْمُسْتَضْعَفِينَ الَّذِينَ جَاءُوا مُرْءًا وَرَأَوْا وَصَرَّمُوا أن نَرَوْا أَنَّ الَّذِينَ قَصَلُوا وَقَالُوا يَكُونُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكُمْ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا وَعَظَّ